هل يستحب القيام هل يجب القيام هل القيام منسو هذه مذاهب وأطوال عند العلماء البقاء الأمر الثاني الموضع الثاني الجنازة ولما يلحد لها ولما توضع في القمر أنت تجلس أن تقوم حتى ينتهى من شأنها وعمرها هذان موضعان يتكلم فيها العلماء فيهما العلماء في تحت هذا العنوان وتحت هذا الدور خلاصة هذا خلاصة هذا وأرضح الأقوال في هذا الباب وهذه،, وهذه الترجمة والعنوان استحباب القيام للجنازة إذا مرت بك وإنت جلس معنا يا اخوان لأنها نفس ولأن للموت فزعا للموت ماذا للموت فزع يا اخوة وخوف ورهض وقلق لما هذا الفزع تجد بعض المسلمين عند شفير قطر يدخل تجد بعض المسلمين عند شفير قطر يتكلم في صفقات تجارية في الهاتف المحمور أن بعض المسلمين يحادث أخاه وضحف أخاه هو على شفير قبر الموت أين هي كفى بالموت وعظم الموت مصيبة عظيمة ألا تتذكر اليوم تخطاك الموت ليصل لغيرك وغد يتخط غيرك ليصل إليك فهل أعددت العداء قل الموت الذي تفرون منه فإنه لقيم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وجاءت شكرة بالموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي فالأمر عظيم لذا اعتنى الفقهة والمحددون من قبلين بالكلام على هذه المسألة القيام للجنازة مرت بك وأنت في عواقف في الطريق فقوم يستحب القيام طيب هي أنت شيعتها ومشيتها عند القبر لا تجلس يستحب القيام حتى ينتهى من أمر الجنة معنا يا أخوة طب تعالوا نشوف الأدلة والأحاديث التي سيسردها لنا الإمام مسلم رحمة الله نحن مع أي باب يا شهر يا شهر أيوة الباب الرابع العشرين معنا نسخ في حد نسخ نقص عليه نسخ في حد نقص عليه نسخ طيب يقول وحدثنا أو بكر من شيء وعبد الله بن محمد العبس الكوفي صاحب المصنف والمسنج والتفسير وعمر النق عمر ابن بكير النقص وزهير ابن حض ابو هيثم مثل النساء وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قالوا حدثنا سفيان سفيان هذا بارك الله فيكم هو ايه لو عرفتم لا انت عينك في ال كوفيون كوفيون معنى احسنت عايزين بركه الله فيكم نحطها قاعدنا كده الثاني الثاني ها؟ الثاني في مسلم إذا كان سفيان فهو ابن عيائنا وإذا كان الثالث في الترتيب أيوة هو عندنا الثاني هنا وإذا كان الثالث في الترتيب سفيان في مسلم فهو الثوري تتكلمنا عن هذا الطاعة المقبل النكتة الإسنادية هذه المكان مطبئة لكن لعلنا لم نكثر من ذكرها فأنا إذا في الغالب سوفيان إذا كان التلتيب الثاني في صاحب مسلم فهو ابن عياد أردتم هذه؟ أو ما, ما عرفنا؟ جميل. إذا كان الثالث في التلتيب فهو الثوري هذا صاحب مسلم وهذا والغالب الأعلى. قالوا حدثنا سوفيان عن الزهري محمد بن شهاب الزهري الإمام الشهير المعروف محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بقر مختفق على جلالته وإمامته وإتقانه لمن حفظ القرآن في ثمانين ليلا معناه وكان كريما ينصب الموائد على نواصل طرقها يأكل منها المرة والنوي السبيل وكان ربما تركم عليه الدين من سبب هذا لذات مرة مشى عند بعض المرأة بني ومية في دمشق فقضى دينهم وأعطاه بعد الدين مالا فعاد لكرمهم الله أخر ما قال بقى أنا أسكت بقى يجدعي الديود عليها الثالثين والتراكب له واحد ماشي معا يجلسه وينادمه يعني أنت الآن لسه خارج من دهين ورجعت الثاني تكرم الضيفان والمارة وابلاقي السبيل وإلى ذلك قال إن الكريمة لا تحنك التجارب. إن الكريمة لأنه تعود على الصخاء تعود على الجود والنطق والكرم والعطاء كان يقول إن الكريمة لا, تحرك لا تحركوا التجالب معنا؟ فهرح مصبع له كان يقول لو... لو نادى من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذبت لو نادى من السماء أن أحللت الكذب لا عنه ما كان سبب هذا إن أحد المرابة النومية قال له أنت تكذب في سكرة أنا أكرب لا أم لا أكذب. انا أنا أكرب لو نازى منادم من السماء أن أحلاته الكذب مك شن أنت تذكر في الهائد في الأم Nevertheless هناك حديث ما يمخذذ و Pal م fits المرأنه التي سرطت داخلów قال أنا أكرب لا أم لك لو نازى منادم للسماء أن أحلاته الكذب مك و لذلك الإمام الذي كان يختبروه و مرأة بني أمية, اميه كانوا يختبروه و يقولون له تعالى يلا حدثنا و يقولون يسرون ألف حديث ألفين حديث ثلاثة ألاف و من المكترين من المشاكة و الحديث إمام خاحته و واحد من وراء السطار يكتر اللي بيقولون ألف حديث ألفين كتبها كتب من وراء السطار وبعدين يجيبوا مرة ثانية بعد سنة سنة ثلاثة ويقولوا له والله الأحديث اللي انت حدثتنا بها ضعت علينا النسائناها عايزين تعيدها ثانية ويرجع ثانية وكتبها من جديد ويقارنوا بين, بين أربع سنين وثلاث سنين كتبوه ويحصلوه وهو ما زل ضحان في الولاي ما هذا ابن الزهري محمد ابن مسلم نابي عبد الله بن شهاب الزهري ابو بكر امام من فحول العلم واوعيه الحديث جمع بين يعني الصفات الطيبه والصفات الحميده في الدين والفقه فجيب اقواله والفقه في الحديث حافظ من الحفاظ ومن الملتزمين فيه وعند الامراء له يعني حفاوه وحظو عند المراء ما فتت الدنيا ما فتت لك الدنيا رحم الله صالح علي الزهري عن سالم ماني عارف سالم سالم سالم مولى ابن عبد الله ابن عمر خلاص اسمه و نافع مولى عبد الله بن عمر. احنا عندنا سالم و نافع كفرسيرها معنى كفرسيرها سالم ابن عبد الله مولى صارين يقول عن ابي اللي هو عبد الله بن عمر ده الله يرحمه صحابي جليل عن عامر بن ربيعه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايت النص النبوي اذا رايت من جنازه فقوموا له حتى تخلفكم او تروبا انت تخلفكم ايه حتى تتجاوزكم وتتعدى معنى ليه؟ للموت فزع وهذه نفس فمن هيبة الأمر من, طبيع من طبيعة شخص يقوم بها بهيبة الأمر وهذا الذي وجدناه حتى عند الأعوام لازال فيهم هذه السنة ماضية تجدون العام ولا أنت فيه كتاب في الشارع الطويلة هكذا الرئيسي العام جالسين على الكراسي والمقايم كلهم جايبتنا الموت له فزع فائدة ولو خط حتى لو ما قراش هذا حديث حتى لا متبقاش في هذا الباب معنى؟ تجد العوام فعلا قائمين كبير وصغير ووقف على قدمين ليه؟ فجأة موت قال وحدثناه كتابة ابن سعيد عبو رجاء البغلال قال حدثنا ايه؟ لأي الشيخ الجبالي مع نسخة؟ الشيخ الجبالي مع نسخة؟ دفتر هنجد نسخة مرة جاية طيب لا يثل ولا يثل يفل <تصفيق> سعد الفهم يا أبو الحارف معنا من فقهاء مصر كان أعلم الإمام, الإمام مالك وأبقى كان في زمان الإمام ملك كان من ملك المدينة والليف في مصر معنا يا وكان من الأخرياء الأغنياء ولذلك مالك رحمه الله أرسل إليه أن أرسل لي من حيناء مصر حناء, مصر حناء الصعيد مشهور حناء الحناء معناه فأرسل إلى ملك قلاطين وقلطاف فأخذ منها ملك لبيته ولجيرانه وباع الباك أرسل إليه ملك بطبق في طامر طامر المدينة فرده مليء للذهب لننير قالوا ما حال في مال الحوالي ل كثير النفقات والعطاء معلم كانت المراه الثالثه تعطوه منهم 100 دينار يعطيه 1000 وكلها لا تخبري احد الرجل يعطيه يقول اعطني شيء من المساعده يطلب خيرات ان يعطيه 10 قراري وكل لا تخبري ولدي بهذا لا تخبر ولد كي لا يكون ولد مني عليك ها سبحان الله نعم حتى قال ايه يا عبد الله يا عبد الله عندي نصائح حطتها في السر وحدي امير المؤمنين تلافى مصر فان اميرا الليث بن سعد كانت له جمهره وسمعه طيبه في الصيف حتى خشى بعض المنافقين اه على الخليفه الاسلازي من صيت وسمعه الليث بن سعد فكان بيعمل ايه النصيحه للوالد الله يا عبد الله عندي نصائح حطتها في السر وحدي أمير المؤمنين تلافى مصر يعني التضارق مصر يبني مجلول ملكك ويكون ملكي ليه ابن سعد وليه ابن سعد كان بعيد من هذا الأمر أصلا لا يريده الملك ولا العرش ولا الكرسي ولا شيء هذا الحقيقة ما كانت نفسه تطوق إلى الملك ويصبح أن يكون يعني خليفة ووليا وسلطانا لكن ما طاقت نفسه لهذا أبي كان يعني قلبه معلغ بالله سبحانه قال حدثنا ليث هو ليث من؟ صحيح. ابن ابو الحارث الفهم كان أفضل من مالك ولكن أصحاب مالك قاموا به فكتبوا ودونوا فتاويه وما جعه من علم وقصر أصحاب الليل ولذلك كان أقوال الليل تلطقي مع أقوال مالك في الفترة والمذهب والقول كثيرا ما تلطقي ولذلك بقيت أقوال مالك أكثر مما بقيت أقوال الليت بن سعد وحدثنا محمد بن رمح قال أخبارنا الليت الليت بن إيه؟ سعد أبو الحارف الفهمي من مصر وحدثني حرمال أ... أيضا التوجيب من مصر قال أخبارنا ابن واحد عبد الله <تصفيق> ابن واحد أبو محمد الفطير مصر قال أخبارنا يونس بن يزيد جميعا عن من؟ عن ابن شهاب اللي هو ايه؟ الزهري الذي سبط معنا مطبع بهذا الإسناد وفي حديث يونس أنه سمعه او سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاقا وحدثنا فتيبة بن سعيد قال حدثنا ليذ قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا عن نافع عن ابن عمر عن عامر عن عامر بن ربيع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه قال وحدثني أبو كامل قال حدثنا حمال قال وحدثني عقوب لإبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحب بن سعيد عن الله وهو العمرين أبتكر. ها قالوا حدثنا ابن المثنى محمد ابن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن قال حدثنا ابن أبي عن ابن عون وعبد الله ابن أرطبان معنا؟ ها قالوا حدثني محمد ابن راف النيسابوري القشيري قال حدثنا عبد الرزاق ابن همان الصنعاني ابو بكر معنى ايه وان؟ ما ارتحل أحد بعد رحلته إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما ارتحل الناس إلى عبد الرزاق في صمع ولذلك ارتحل إلى عبد الرزاق شحور العلماء واتبارهم منهم أحمد بن هام ومنهم يحيى بن مهي ومنهم ومنهم ارتحلوا ليأخذوا من عبد الرزاق قال قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الفطيه المكي كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث ليث ابن سام غير أن حديث ابن جريج قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم فليقم حين حتى تخلفه إذا كان غير متبعها قال حدثنا عثمان ابن أبي شيء أهو أبي بكر بن أبي شايد قال حدثنا جريف بن عبد الحميد عن سويل بن صالح عن أبي هو صالح ذكوان السمان كان من يعني من الصالحين عن أبي سعيد من أبو سعيد يلا. محمد بن سعيد أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الفدري. سعد بن مالك بن سنان معنى ايه هو يوسف انت معنى خليك معانا هو يوسف ولا ماذا تمام اهو ابو سعد قدري سعد بن مالك بن سنان وعندنا بالصحابه ثلاثه ممن يسمى سعد بن مالك سعد بن مالك اللي هو سعد بن اسم سعد بن مالك وعندنا سعد ابن سهل الساعد معنى سهل معنى والد سعد ابن ابن أبا قص الزور ساعد ابن مارك الخدر هنحفظهم ولا هنطيرهم هنطيرهم ولا هنحفظهم يلا بسم الله هاتي الشيخ محمول ها. هل باكله شو هنفيش فيها بياض اكتب في البياض هلا اكتب في البياض هلا اكتب في البياض اكتب في البياض عشان ما اطرفش تمام إذا مردت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار هل أكون إمام الشعب؟ إذا مردت بفائدة فاكتبها ولو على الجدار بس مش الجدار مسجد، انسكونا هيا ها. قطعونا على الحاجة، انفعت تمام؟ الله كالله طيب، نعيد ثاني؟ كتبت شغل؟ سعد ابن مالك ابن سنان خدري سعد ابن مالك اللي هو الزبري سعد ابن مالك السعيد فلس. عليكم. طيب مواصل طيب بارك فيكم يقول عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النص النبوي إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى طوبا حتى إيه طيب أنا سؤال ديار الإسلامي لو فيها جنازة هل هي مثل جنازة, جنازة في أمريكا مثلاً؟ ولا أحد جنازة في أمريكا ولا في باريس ولا في أوروبا ولا في بريطانيا وهم كافر ولا كأنها عاجة مرة سواء المر المسلم ولا المر الكافر وما ترى الجنازة في بلاد الإسلام الناس كلهم مقفين منبهرين ملوشين حزاب خائفين هذا الفرق من ديار الإسلام و ديار الشعائر في دير الشد لها طبيعتها لا مضاطه لا اسبابها والشعائر في لو اقيمت في بلاد الكفار تختلف شوفوا في الهند اما يموت الراجل يعملوا فيه ايه ها قولولي انت هنقول مفيش الزيد مفيش عظام لا اقوال لا في الدنيا ولا في الدين بس هو العقل طيب حدثني سريج بن يونس وعلي بن حذيفه السلام قال حدثنا اسماعيل وابن علي عن هشام الدستوي اه قالوا محمد بن المثنى والله بله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى النبي كثير اليمامي ابو نصر معناه يقوه واليمامه هي بلده ايه بلاد, بلاد الرياض اليوم بلد نجد معروفه قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن الامام الشهري احد التابعين الكبار عن ابي سعيد ايه سعد بن ملك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضعها طيب وإذا وضعت, إذا وضعت لكي توضع في لك أيضا إما أن تجلس وإما أن تقوم والأحب أن تقوم قد جلس النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة الرجل ولما يلحد له وأخذ واخذ يعظ الصحابه رضوان عليهم ببعض الكلمات كما جاء في مشنذ الامام احمد الغزالي طيب قالوا حدثني ابن سعداني وحدثنا من سوى ابن الورس وعليه حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الثقفي عن يعقوب عن عبيد الله ابن مكسم عن جابر بن عبد الله ابو عبد الله ها جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام من سادات الصحابه وأبوه كذلك معنا يقوى وجبل من المكثرين وكانوا يقولون والمكثرون في رواية الأخر أبو غريرة لابن عمر وأنس والحبر كالقدري وجابل وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال مرت شوف جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أخوى في الخارق من الفجر فما بالكم بغير فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقمنا يا رسول الله إنها يهودية إما الله إما رجل إنما يهودية يعني عن جنازة يعني. معنا إنها يهودية شوف إزاي فقال إن الموت فزع خوف ورهبة نعم أما أصحاب قصوة القلوب فلا يعتمون بهذه الأحكام ولا يقيمون لها يعني قائمة ولا يرفعون بها رأسا إن الموت فزعن فإذا رأيتم الجنازة فقوموا قالوا حدثني محمد بن راف القشيري سنيسهوري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني أبو بكر الأخضرن ابن جريب قال أكبرني أبو الزبيب محمد بن مسلم ابن تدرس أنه سمع جابيرا يقول قام النبي عليه الصلاة والسلام لجنازة مرت به حتى تغاربت حتى تغاربت عن عينيه صلى الله عليه وسلم واحتجبت عن بصره فحين ذك زرس قال وحدثني محمد بن غف قال حدث العبد الرزا عن, عبد... عن ابن جريت قال أخبرني أبو الزبيب أيضا أنه سمع جابيرا أن يقول طوال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لجنازة يهودي حتى طوار يهودي للموت لو فزع وهذه نفس منفوسة ولو كان يهوديا يهودي يهودي. ولو كان يهودي شوف, ال... شوف إحنا نتعامل مع, مع جنازة اليهود إزاي واليهود كيف يتعامل مع المسلمين حسب الله نبلك فقال حدثنا أبطر ابن أبي شيء قال حدثنا غنظر عن شعبة من غنظر يا شباب أنا أقول الشباب الشيخ صلاح من الشباب أتخافه الشاب فيش أي الشيخ مرهي الحج مرهي الشباب في حد تالي كلنا شباب ما فيش عليه مشكله محمد ابن جعفر الغنضر طبيب شوا بركه الطبيب وكان بالعبادة, الزهد, من العباد الزهاد والنساك قال حدثنا غنضر من الذي لقبه بغنضر شيخو ابن جريح ها بكثره مشغبته لابن جريح ركبوه بغندر بلغه مكه بلغه اسم اهل مكه غندر يعني المشغل بيكسر عليه الرسيله لو سمح الحمد لله كان 100 سؤال من اول المذيعات جزاك الله خير <تصفيق> <تصفيق> هو هو ها اليوم يبقى مسوق في الويبسا يا غندر غندر ولما يجي يتكلموا بقى بنكتب له سكر قال حدثنا غنضر اللي بلغته كثير الاسئله المشهور بالشرف اسمه غنضر عن شعبه شعبه بن حجاج ابن الورديه العدلي قال طاله محمد بن المتن وابن بشار محمد ايه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر يعني, يعني لازم اشوع بعشرين سنه محمد بن ذاو لين كان شوعب متزوج امه عارفه هو محمد جابر ربيش فلازم اشوع بعشرين سنه فكانوا الناس اذا اختلفوا في حديث من حديث شوعب المرجع والفيصل والحكم هو محمد بن جعفر لانه ربيمه جالس معاه 20 سنه عارفه محمد النجار يعني شوقي بيتجوز ام محمد النجار وهو شريم ابن بشير السلمي تزوج ام شوقي يعني شوقي كان طبيب لو شاي شوف ازاي بيقول صالحها كده ها صحيح في, في ناس اصحاب, أصحاب الهمم العاليه ينظرون نظرات ثانيه غير الناس الاخرين اصحاب الهمم ليست عاليه يعني فيه واحد كده بعد ما مات عمر رخطط عايز انتزوج مرات عمر بعد ما قتل عمر روضان عامل عايز انتزوج مرات فقالوا ليش مفيش مرات عمر مالبات يدوش مرات كثيرة لكي اعرف كيف ليه لعمر كان بيعمل ايه الليل يقوم بليل ازاي شوف ازاي واحد ثاني لما مات شافعي رحمه الله عايز الزوج مراد شافعي قالوا له ليش؟ قال أنا عايزة أوصل لكتب الشافعي من مدخلهم شوف الناس تفكرون ازاي؟ اي نعم اصحاب فعلا انهيمة عادة طيب مبارك نرجع ثاني للشعب ومحمد بن جعب قال حدثنا محمد بن جعب اللي هو ربيب ايه؟ ربيب شعب قال حدثنا شعب شعب الحجاج ابن الورد العتكي أبو بستار أول من نقب على رجال العراق وقال هذا ضعيف وهذا ثقة وهذا مطروف وهذا يكدد إلى آخر شعب أدخل علم الجارحة التعديد في بلاد الأول أول من نقب على رجال, رجال بالعراض شعب ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بستار كان لا يملك شيئا من الدنيا إلا حماره ورده يعني الحمار عنده هذا 100 ام خلاص استغلاش عنه ولذلك جاء واحد يقول له يا امام محتاج فلوس انا محتاج عشاء انا محتاج ملابس انا كذا قالوا والله ما عنده الا الحمار اخذه وهو كان حنين جدا جدا زيادة معنا فاعطوه اعطى الحمار فكر الله وانا امش على بيش فالزيران شم الرجل بشق الحمار طبعا في الحمار صابر مش لابه فقالوا له تعالى تحتها تبقى رحبه قال له ماشي شو معطل الحمار قالوا خدت 5 دنانير اهي الحمار في رزق ما ينفعش كده تخلي الانمام الكبير يروح الدرس ازاي يروح ازاي, يسابر ازاي, ازاي فسيب له الحمار وخد الخمس دنانير فراضي ياخد الدنانير وورض له لي الحمار كان يلقب بأب المساكين وأمهم كده هو من حين يتوعظ فكان يحدث المجلس مقتض وفيه أمه فحول يسمع موني الحديث فيضح المسكين طالب مساعدة فيقف الحديث حتى يعطى إذا أعطوه يكمل الحديث في الواسطة ففي مرة من المرات شايف كده المسكين دخل محدش عطاره أتبني كل من اللجانسي تقول مفيش معه فجال أنا مش حال بتقل إلا ما تعطونه فقال عبد الرحمن بن مهدي يا إمام أنا تكفلتها لو لما أخرج عطاره من بره من بره في الآن معلاش رصيد ولا أنت ونتصر. مفيش في زكارة تنطلع خلينا أخرج ومعليه ما ينتهي الدرس أعطينا قال خلاص الآن أحدث مدام تنتهي كفنة وضمنطير أنا أحدث الآن وهو أصل فكان يلقب بأبي المساكين وأمه المساكين إذا عقد مجلس شعبك يجي كده يتراكمون ليه؟ فعلا الإنسان يا إخوة برك الله فيكم يمر بحالة الفقر فعلا سنوات و سنوات يعرف حالة الفقر فعلا ويعرف حالة المحتاج ويعرف حالة الرجل المسكين فعلا تأثر به مر بما مر به تدور رجوعا كما تدور هذا احتاج كما احتاج معنا فكان يلقب بهذا بقر فرحمة الله عليك فأنا حدثنا شعب عن عمرو بن المرة عمرو بن المرة ايه بقى؟ الجبال المرد معنا يا بالارجاء رمي ايه؟ بالارجاء وحن أنت دائما كده أكتبها قاعد شعب الأعمش عن عمر وهو عمر بن مره <تصفيق> عليك السلام <تصفيق> وأخبرك شعب والأعمش إذا حدثت عن عمر إذا وجدت في الإسناد عن عمر هو بن مره الجمل المراتي أحيانا يأتي في الإسناد بس ما يقولكش عمر بن مره وهذا كثير فماذا لمهت إذن هو عمر بن قرة الجمالين شكراً مهتز عبد الله بن واهب عن عمر هو ابن الحارف المصري سيد القرآن في زمان المصريين معنات عبد الله بن واهب عن عمر من عمر؟ محمود عمر بن مهتز لا عمر بن الحارف المصري عبد الله بن واهب عن عمر. بلاش هذا انتو كتبتو هذا ابتو بلتبع له بقى سوفيان على عمر سوفيان هو ابن عيينا وعمر هو ابن الدين عمر. خلاص الانسان هم؟ سيد ابراهي هل تكيله كلام الأول الأعمى سوشوب عن عمر وعمر ابن مره ايه جمل المراد عبد الله ابن واهب عن عمر في الإسناد وعمر ابن الحارف ايه المصر طيب سوفيان عن عمر عمر بن دناب وصوفيان هو ابن ما ننساش خلاص بلغت وصلت نرجع فان تعالوا نشوف عن عمر بن مكر عن ابن أبي لي أن مساء وسهل ابن حني كان من القادسية فمرت بهما جنازة ماشاء الله فقام فطيلة لهما إنا من أهل الحرب يعني من آل الكتاب يهود وما إلى ذلك كانوا في بلاد عرب سكنين ها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت لي فقام قيل إنه يهودي فقال أليست نفسا أليست نفسا ولو كانت يهدية أليست نفسا فأخذت وقومضت وأسلمت إلى بارها وأفضلت إلى أعمالها قال أليست نفسني أن نعتبر نعلم قال وحددني قاس بن زكرياء قال أحددنا الله بن موسى عن شيبان عن الأعماش من الأعماش سليمان بن مغران أبو محمد الأسد الكاهلي وكان يلقب بالمصحف كان شعب يقول حددني المصحف وهو الأعمس وهو الحدث الأعمس وهو المصحر ملقب بالمصحر للصدق لأمالته لحفظه للقالق قال عن عمر ابن مر وجاء ولم جاء يا سيد إبراهيم جاء ولم جاء قلنا الأعمس الشعبة عن عمر هو عمر ابن مرة. قال في هذا الإسناد. وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازات الحديث خسط طيب انت عرفت العنوان عرفت العنوان هذا باب القيام للجنازاتي طيب تعالوا شوفوا الباب المعلومة وهنرجح في المسألة ونشوف الخلاصة وانا اذكرت لكم الخلاصة من قبل الخلاصة ايه استحباب القيام لان هناك قول بالنسخ بالنسخ القيام والامر به هناك قولا لان ايه القعود منسوخ في قول بأن القعود منسوخ والثابت القيام المحكم والنسخ هو القيام خلاصة هذا لا نقول بالنسخ إلا بالشرطين الشرط الأول تعاضل الجمع والثاني معارفة المتقدم والمتقدم عرفناها؟ طب تعالوا نشوف باب نسخ القيام بإيه؟ ها؟ طب التبويج ده من إين؟ عايز أسألكم هل التبوض من الإمام مسلم ولا من أحد الفقهاء من بعد؟ التبوض من الفقهاء وليلي أحيانا تجد هذه الأبواب مرجعها إلى المذهب مرجعها إلى المذهب فتعلم باب نسخ القيام للجناس والراجح أن الأمر ليس منسوخ الأمر القيام ليس منسوخ ليه بقى؟ لما تجوا معانا نشوف ونتدبر النصوص اللي احنا قرأناها هي النصوص اللي احنا قرأناها عبارة عن ايه فيها اخبارات اخبارات بايه ان الموت فزع هذا اخبار ولا لا جميل الشيء الثاني أليست نفسا هذا اخبار ولا لا جميل هل هناك نسخ في الاخبار الجواب لا انما ال... ال... ال... النسخ في الاحكام الأوامل والنواجه يعني ما يأتيش واحد يقوله يقوله والله أحد منسوخ ده إخبار أصلا ده توحيد وإخبار مدخلوش الناس ها واحد مثلا إنه في خلط السماء والأرض واختلاف الليل والنهر منسوخ ده إخبار أصلا ده تنسح ليش ده الناس يكون في الأحكام حلال وبعدين يحرم حرام ثم يباع ده هو ده الناس يهد معنا فالقيام معلم معلم ايه بامور اخبر بها النبي عليه الصلاه والسلام ان الموقف هذه نفس تقوم له حتى تخلف طب تعالوا نشوف التي قالوا هي ناسخه قالوا حدثنا طيبه بن سعيد قال حدثنا اليكم مر معنا قالوا حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر والله بضله فحدثنا الليث عن يحيى بن سعيد الغطاب عن واقد ابن عمر ابن سعد ابن معاد قال, قال رآني نافع ابن جبيل ونحن في جنازات قائمة وقد جلس ينتظر أن تضع الجنازة فقال لي ما يقيمك ما شاء الله فكنت أنتظر أن تضع الجنازة لما يحدث به أبو سعيد الخضري فقال يا نابع مسعود بن الحاكم حددني عن علي بن بي ظالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ ثم قعد قام ثم قعد هاي فقام ثم قعد طب ما قعد دعنا أسألكم الآن هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله قعد قوله قعد من فعله الفعل لا ينطهض لنسخ الامر القولي الفعل هذا من الاسباب ترجيح استحباب القياس الفعل لا ينتهض ولا يقوى على نسخ القول والامر من صلى الله عليه وسلم انما نعمل نجمع نجمع بين النص هذا والنص هذا لان اعمال الدليلين اولى من طرح احدهما إعمال الدليلين أولى من طرح حديمة قال وحدثني محمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم وإذا قلنا بالإستحباب والأفضلية والند أعملنا الدليلين أعملنا إيه؟ الدليل قال وحدثني محمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقافين قال ابن المثنى حدثنا عبد الرهاب دول عبد ال نهاد عبد المجيد ايه في اختلط في اخر امر لكن هل دار اختلاطه الجواب لا ليه حجبته ابنته حجبته ابنته لما كبر وتغير حظه سبب الشيخوخه اراد ان يحدث فامسكته ابنته وحبسته في البيت لكي لا يحدث الممكن يحدث بحديث فيها تخليط فيها تقديم وتأخير معنا يا سنتين اختلط فيهما ثم منت. رحمه الله فهل ضر اختلاطه جهلا السبب أن ابنته حبسته حجبته عن التحديد والإملاع في المجالس وعقدها فمن ثم لم يضر اخدار وهذا خير لوالدها ولا لا البنت هذه خير يعني خير لوالدها ولا شر أجب سبحان الله كم من ولد يكون على والده مفتاح خير وبالعكس حسب الله نعمل وكير فحجبته فلم يحدث له النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد بلا أن يرضي إلى أرض الأم الارض اول كما دي سيل ورد الارض لا ادري ما لا يفعل وكانه يعطفنا من جديد بعض مختلط فكلم نام يدخل في ودني ولا يشعر عشان الله هنراويك هنراويك وانتم بعض الناس الكبار السن ربما يتباول على نفسه ولا يشعر ربما كده ربما كده يدخل وقت الصلاه ولا قادر معليكم ولا شك أن هذا إذا وصل إلى حد الخرق فإنه يعني لا تلزم الصلاة ولا تلزم الصيام وليس ممن يجب عليه الأوامر الشرعية والأحكام الشرعية فأقول لكم عبدالوهاب بن عبد المجيد فقط في هذا ممن اختلط بأخرى ولكن لم يضل اختلاطهم شيئا وقال سمعت ويحيب بن سعيد والقطار قال أخبرني وقد بن عمر بن سعد بن معاذ الأنصار أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصار أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب أردب عنه يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قاد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى وقد بن عمر قام ها حتى وضع في الجنازه قالا حدثني ابو قريش محمد ابن ايه ها الكوفي قال حدثنا ابن ابي زائده عن يحيى بن سعيد بهذا الاسم قالا حدثني زهير ابن ايه حاضر قال حدثني ابن مهدي ابو سعيد قال حدثنا شعبه ابن الورد العتكي ابو بستان شعبه حجاج ابن الورد العتكي عن محمد بن منكر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعدت يعني في لا يلزم من هذا يا اخوه القول بالنص ولكن يجمع بين النصوص قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن القطان عن شعبه بهذا الاسناد يؤدينا الوصل طالعه ان شاء الله Lord. الدعاية للميت في الصلاة يعني ذكر الأدعية الصير التي يدعو بها المسلم لأخيه إذا مات ويصنغي الجنازة يقول حدثني هارون بن سعيد الأيد قال أخبرنا ابن مهد وعبد الله بن مهد أبو محمد قال أخبرني معوية بن صارح عن حبيب بن عبي عن جبير بن نفير سمعوه يقول سمعت عوفة بن مالك الصحابي الجلي يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له والحم وعافه واعف عك وأكلم نزلا ووسع مدخلا شوف الإحسان من المسلم لا الله. يقوم منا أغلب يدعو لأخي بهذا الدعاء والله ما أحسنه ما رضله وما أجمع هذا الدعاء يقول وأكل من الزلام واسع مدهان الله واصله بالماء والفلد والغرق ونقي من الخطايا كما نقيت الثوبة الأبيضة من الزنس وأبدله دارا خيرا من دار وأهلا خيرا من أهل وزوجا خيرا من زوج وأدخلوا الجنة وعيدوا من عذاب القرار سبحان الله وهذا من ادله تلسن الجماعه في ايه عذاب القبر والنار قال من عذاب القبر او من عذاب النار قال حتى تمنيت شوف شوف اللي هو حتى تمنيت ان اكون انا ذلك المثل سبحان الله رضي الله عنه قال وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن ابي عن عوض بن مروان عن ابي علي الصلاه والسلام بنحو هذا حديث ايضا قالوا حدثنا الاصحاب ابن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرحمن بن مالك ابو عبد ابو, أبو سهي إمام من عمه الحديث والسنه حدثنا معاويه بن الصباح بالاسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب الله بن وهب قالوا حدثنا نظره بن علي الجرداد واشحق بن ابره كلاهما عن عيسى بن يونس عن ابي حمزة الحمصي حقال حدثني ابو الطاهر ابو الطاهر المصري وقال ابن سعيد اللي واللفظ لابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب الله بن وعب. قال اخبرني عمرو بن منها عمرو بن الحارث شوف مضي معنا عن ابي حمزه ابن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفل عن أبي عن عوف بن مالك الاشجعي قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام وصلى على جنازة يقول اللهم وفر الله ورحمه وعف عنه وعاف وأكرم نزلانه واسع مدخلانه وسله ماء وفرج وبرار ونقل من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الثانس وأبدله دالا خيرا من دال وأهلا خيرا من أهلا وزوجا خيرا من زوج كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب من الدعاء أجمعه أجمعه وقيم فتنة القبر وعداب المرش قال عوث فتمني أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت قال باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه عندنا جنازة إذا كان رجلا قام عند وإذا كان امرأة قام في وسطها أنا يا قام عند عجيزتها طيب فرضنا فيه رجال ونساء فيه رجال وإيه؟ وفيه نساء يجعلهم كذا واحد من مال الطبلة تمام؟ والثاني بعد لكن يجعل الرجال في الأمام الرجال إيه؟ في الأمام والنساء من مال الإمام ان شاء الله الجزء الاول جهه القبله طيب ويخالف يجعل راس الرجل عند وسط ايه المركز كلهم في كما نرص الكتب مع بعضها كده النسخ والمجلدات سوا سوا سوا لا انما يجعل راس الرجل عند وسط اللب فاذا قام قام عند عند الرجل ووسط اللب وراحق وممكن أيضا يرسهم هكذا كده كده يرس من هنا كده عفل الله أياه معناه ممكن يرس من كده بالعرض ممكن يرس كده إما هذا حسب ما طرم من ويسع المسجد ووضع هنقول ما المسجد واسع لو, لو, لو رسهم هكذا ما يضع المسجد فلو كان ضيقا ورسمه كذا واحد بجوه واحد ويقف في الاوسط اه ويفزع الباقي صحرج على طول صحرج تمام يعني في الدول اللي بيعملوا ايه لا على رسول الله وراه اه عشان عشان الدعاء اه عشان الدعاء عشان كان موجود اللهم صل الله وطيب إذا كان امرأ الله مغفر لها ومحفظها. معنا طيب هل بالطفل إذا صلي عليه دعاء يخصه ها؟ يعني منهم من يقول لو دعا مثلا وقال الله ما اجعله ضخرا لوالده الله ما اجعله حجابا نهو من النار والسكر نهو ذلك لا بس و لو دعا بهذا الدعاء لا حاج معنا يا إخوة يلعب هذا الدعاء بعد التكبير الثالثة وبعد التكبيرة الرابعة انت يسر ففي تكبيرة خمسة يدعو ايضا للبيت والأموات المسلم لان صارت جناز يجوز فيها تكبيرة خمسة وتكبيرة ساديسة وسبعة حتى التاسعة لكن احنا تعودنا على ايه على اربع تكبيرة ولا بأس هذا قول جماهي والتسليمة وحيدة على اليمين كافية ولو سلم يمينا ويساول لا بأس عرفنا يكوى طيب تعالوا نرجعنا نشوف يقول أين يقوم الإمام من الميت إيه؟ الصلاة عليكم ومع ليه نشوفوا أحكام تتعلق بالأدم بالمسلم له منذ أن كان نطفه حتى يتوسد الطرق أحكام خير هدي كما قال ابن القيم خير هدي في الجنازة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم ما بيحسن منه طيب يقول حدثنا الليحه بن يحيى تميم النسابوري ها زكريا قال الامام احمد رحمه الله ما عبر الجسر الى بغداد بعد عبد الله المبارك مثل يحيى بن يحيى ولما قبل ان يموت يحيى بن يحيى اوصل الامام احمد ايه بالملابس, بالملابس طبعا انتم عارفين ملابس باكستان والفرس تفصيلها طبيعتها تختلف عن بلاد ايه عن البلاد العربيه لهم تفصيل خاص البلاد العربيه تعال جاءت المدارس عند الامام احمد اخذ بعضا منها وتصدق بالمال تعالى يقول اخبرنا عبد الوهاب ابن سعيد عن حسين ابن بكوات المعلم ولقب بايه المعلم, المعلم المعلم ما بيقولش المعلم المعلم ده بالموضوع الثاني ما في المقاولات من البناء والمعنوات من المعلم إنما المعلم وسأينا من الأكوان الملقب بالمعلم قال حدثني عبد الله بن بريد ومش المعلم بتاع سوريا طحن الناس كمان مش وليد المعلم مبلطني رسال الله لها كلها مصير خبيث قال حدثني عبد الله بن بريد عن صامورة بن جند قال صليتك خالف النبي عليه الصلاة والسلام وَصَلَّ عَلَى أُمِّ كَعَبٍ مَاتَتْ وَهِيَا نُفَسَةَ طبعاً ايه المرأة تموت في النفاس الشهيد ها معنا ياسم محمد ياسم محمد هامي خليك معنا ياسم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها في وسطها أو عليها وسطها قالوا حدثنا أبن بكر بن أبي شيء قال حدثنا ابن مبارك وإزيد بن هاروك قالوا حدثني علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل ابن موسى كلهم عن حسين حسين ابن من؟ ابن ذاك والمعنم بهذا الإسناد ولم يذكره أمك عبد قالوا حدثنا محمد ابن المثاني وعقبة ابن مكرم أو مكرم العمي قالوا حدثنا ولما لقب بالعمي كان كثير من يقول قال عمي قال عمي قال عمي راح عمي جاء عمي يكثر من هذا فلقب ونسبت إلى هذه النساء قال حدثنا ابن أبي علي عن حسين هو حسين ابن تكوان عن عبد الله بن بوريدة قال قال صمورته ابن جن لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسنوا مني عن باب الأدب الاحترام والتوقير الكبير وقد صليت ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاتها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ في الصلاة إيه ها؟ وصطها. وصطها. وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها في وسطها سبحانك الله ومحمدك الشبر لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لقاؤنا شاء الله مع هذا الدرس إسمه المخفن بإذن الله عز وجل في ليلة الخميس اللي هي الأربعة هذه التي نحن فيها بين مغرب وعشار وغدا إن شاء الله بين مغرب وعشار في كتاب شرح مقدمة ابن أبي زيزي بقيرواني كما هو المعتد وصباحا إن شاء الله في مسجد مكة كتاب جامع بالعلمي وفضله المجلد هون الآن الله وحمدك إن الله إلى الله